وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله يقول اهل السير الاسراء والمعراج كان مكافاه كان مكافاه ربانيه على ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من اسراح واحزان فلقد كان بعد خسار دام ثلاث سنوات في شعب أبي طالب وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان لقد كان بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين لقد كان بعد خيبة الأمل في فقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيبها بعد هذه الآلام كاف الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه وكل ما قد يلاقيه فيعتبر الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف وما عاناه أثناءها تعويضا عظيما وجائزة قيمه على صبره فتعال ارعاك الله نتأمل الموقفين ونقارن بين الحالين بين رحلة الطائف وبين رحلة الإسراء فنلاحظ ما يلي ذهب إلى الطائف ماشيا ولكنه ذهب إلى بيت المقدس راكبا البراق كان في صحبته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة وصحبه جبريل عليه السلام في الطائف استقبله بنو عبد يالي بالسخرية والاستهزاء وأغروا به العبيد والصفهاء وفي رحلة في الإسراء استقبله الأنبياء والمرسلون وحيوه أعظم تحيه. في الطائف لم يجد من يؤويه ليبلغ رسالة ربه وفي الإسراء قدمه جبريل ليكون اماما للأنبياء في الطائف ضاقت به الأرض فلم يجد مكانا يؤوي إليه وفي رحلة الإسراء استضافته السماء استضافته السماء ليكون مقدما بين أهلها وليقف سكانها على علو شأنه عند ربه عز وجل في الطائف لم يطر بنبوته أحد وعاد منها كما دخلها وفي رحلة الإسراء آمن به الأنبياء وصدق رسالته أهل السماء. فجاءت رحلة الإسراء والمعراج تعزية وتسديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه ولما سوف يلاقيه في طريق الدعوة إلى الله عباد الله جاء ذكر الإسراء والمعراج في القرآن الكريم وفي الاحاديث الأحاديث الصحيحة وفي كتب السيرة قال القرطبي ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل اقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه وذكر النقاش مما رواه عشرين صحابيا عباد الله متى كان الإسراء وهذا أمر مهم هذا أمر مهم لا بد من بيانه للقضاء على البدع والخرافات لا بد أن نعرف متى كان الإسراء حتى نقضي على البدع والخرافات التي انتشرت في رجب وفي غير رجب من الشهور اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في وقت الإسراء فلا يعرف للإسراء تاريخا محددا ولكن أكثر أهل العلم على أنه بعد رحلة الطائف ورحلة الطائف كانت في السنة العاشرة أيضا ليس هناك مصلحة في معرفة اليوم والشهر إلا عند المفتدعة الذين يفعلون في تلك الليلة من البدع ما لم ينزل الله به سلطانا ولو كان هناك مصلحة في معرفة الوقت والتاريخ لعرفه الصحابة وهم لا بذلك ذكرت حادثة الإسراء لا لأنها وقعت في شهر رجب ذكرتها لعظيم الفائدة وحتى ننشر على المبتدعة ما يفعلونه في رجب وفي غير رجب أحبتي ما معنى الإسراء وما معنى المعراج الإسراء سير الليل يقال سريت مسرا وأثريت إسراء سبحان الذي أثرى بعبده ليلا أما المعراج فهو السلم السلم الذي يصعد الذي يصعد عليه قال ابن إتحاق أخبرني من لا اتهم عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغت مما كان في بيت المقدس أثي بالمعراج ولم أر شيئا قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه اسمع بارك الله فيك وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر في ساعة الاحتضار ترى الميت يمد عينيه إلى السماء تشاهد المعراج حيث سيعرج بروحه إلى السماء وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر فأصعدني فيه صاحبي يعني جبريل عليه السلام حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء فالأمر عباد الله ليس كما يظن كثير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق إلى بيت المقدس ثم ركبه إلى السماء بل لما وصل إلى بيت المقدس ربطه بباب المسجد ثم دخل ربط البراق بباب المسجد ثم دخل ثم صعد على المعراج إلى السماء ولما عاد ركب البراق إلى مكة ثانية فسبحان الذي اسرى بعبده ليلا عباد الله متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء حين ذهابه أو حين رجوعه الظاهر من الأخبار أنه صلى بهم بعد رجوعه أنه صلى بهم بعد رجوعه من المعراج فلما رجع من الحضرة الإلهية العظيمه خبط معه الانبياء تكريما له وتعظيما فهو قد التقاهم في السماء وكان جبريل يعرفه بهم فكان يقول هذا فلان تسلم عليه هذا إدريس هذا يوسف هذا هارون هذا موسى هذا عيسى فلو كان اجتمع بهم قبل صعوده لمحتاج إلى التعرف إليهم مرة ثانية حين عرج به إلى السماء ومما يدل على ذلك أنه صلى بهم حين عودته أنه قال في الحديث فلما حانت الصلاة أنمتهم ولم يحن وقت صلاة حين ذاك إلا صلاة الفجر فصل الأنبياء خلف سيد الأنبياء والمرسلين فعرف الأنبياء أن هذا هو إمام الأنبياء وأعظمهم وإلا كيف يأمهم في محلهم ودار إقامتهم ثم ركب البراق وعاد إلى مكة ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمطي أطأ السري دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت لي أحمد نبيا فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال القاسمي والأقصى بمعنى الأبعد سمي بذلك لبعده عمكة سمي بالمسجد الأقصى لأنه في أقصى الأرض ثمي بذلك لبعده عن مكة وفي قوله الذي باركنا حوله أي جوانبه ببركات الدنيا والدين لأن تلك الأرض المقدسة مقر الانبياء ومهبط وحيهم ومن الزروع والثمار واكتنفته البركة الالهيه من كل نواحيه فبركته مضاعفة لكونه في أرض مباركة ولكونه من أعظم مساجد الله وقد قيل في خصائص الاقر وقد قيل في خصائص الاقصى انه متعدد الانبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الاسنى بيت نوه الله به في الآيات المفصله وتليت فيه الكتب الاربعه لأجله من اجل ذلك البيت امسك الله الشمس على يوسف بن نون ان تغرب ليتيسفر فتعه على من عدوده وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه من قضائله نارواه أحمد والحاكم والنسائي وصححه الحاكم عن ذر عمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين وإني أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة سأله حكما لصادف حكمة فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس إلا خرج من خطيئته كيوم ولدت أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه هذا ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه هذا قال العلامه أحمد شاكر اسناده صحيح وصححه العلامه الألباني رحمه الله عباد الله مما سبق يتبين لنا فضل النسجد الأقصى ومكانته في قلوب المسلمين لما استرجعه صلاح الدين من ايدي الصليبيين بدأ الإمام خطبه يوم الجمعه فيه بقول الله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فنسال الله فنسال الله كما قطع دابر الذين احتلوه في المره الأولى ان يقطع دابرهم في المره الثانية وان يستعملنا في ذلك وأن يمتعنا الله بالصلاة فيه وما ذلك على الله بعزيز عباد الله لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج عزاء وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه ولما سوف يلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء وقد امتلأ قلبه ثقه ويقينا كيف لا؟ والله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما كان الإسراء امتحانا وابتلاء لمن اسلم وامن فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فما بين مصدق ومكذب ولشده الخبر ارتد بعض من آمن ولم يرفق الايمان في قلوبهم ولم تخالط بشاشته القلوب جاء عند البخاري والترمذي عن ابن عباس بقوله تبارك وتعالى وما جعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أي امتحان وابتلاء وما جعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن أي امتحانا وابتلاء قال هي رؤيا عين قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس أما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم طعام الأثيم اعاذنا الله وإياكم منها وكانت الفتنه في تلك الحادثة ارتداد قوم كانوا قد أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسري به ثم عرج به إلى السماء وجاء المستهزئون لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأخبروه بالخبر إن صاحبك يعني محمد إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته فقال الصديق رضي الله عنه وعرضاه أو قد قال, قال قال نعم قال صدق قال صدق إني لا لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء تكبت من تبت وارتد من ارتد عن بينه الخلاصة أن حادثة الإسراء كانت تطميناً ومواساةً للنبي صلى الله عليه وسلم وسكنةً للكافرين وامتحانا لضعاف الإيمان الذين زلزل الحادث إيمانهم فكفروا ولم يعودوا إلى حضيرة الإسلام حتى قتلوا فنسأل الله العفو والعافية فالفتن امتحان وابتلاء ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين الاسلام نيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين عباد الله كيف كان الإسراء قال بعض العلماء أن الإسراء كان رؤية منامية واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك وقال بعضهم الإسراء بالروح والجسد وأما المعراج بالروح فقط أقول والذي عليه معظم السلف والخلف من أئمة الأمة وعلمائها أن الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد كان بالروح والجسد معا يقضى لا مناما يقول ابن حجر وإلى هذا يعني الإسراء والمعراج بالروح والجسد ذهب جمهور الأمة من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ومثله قال ابن القيم في زاد المعاد قال العلماء وهذا هو الذي تطمئنه إليه النفس يعني الإسراء بالروح والجسد يقضى فلا مناما وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب إذ لو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط وكان المقصود رؤية منانية، لم يستبعد المشركون ذلك ولم ينكره على النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في ذلك آية ولا معجزه فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا عباد الله أما الأحاديث في ذكر الاسراء والمعراج فكثيرة يطول ذكرها وأسمها حديث انس عند مسلم وملخص تلك الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه وليس له أجنحة كما يظن, كما يظن كثير من الجسال فركبه حتى أتى بيت المقدس فصلى به ركعتين ثم عرج به إلى السماء فالتقى الأنبياء التقى آدم وعيسى ويحيا وإدريس ورأى إبراهيم مسجداً ظهره إلى البيت المعمور فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ثم ذهب به إلى السدره المنتهى وإذا بورقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال فلما غش السدرة ما غشا هناك اوحى إليه ربه ما أوحى فأمره بخمسين صلاة اسمع بارك الله فيك عظم قدر الصلاة فيه. حيث أنها شريعت في السماء فلا زال يراجع ربه فلا زال يراجع ربه يأتي موسى فيرده إلى ربه اسال ربك التخفيف حتى خفف الله على الأمة من خمسين إلى خمس إلى خمس صلوات خمس صلوات بأجر بأجر خمسين فأين نحن من صلاتنا؟ أين نحن نتلواتنا ثم نزل صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل إلى بيت المقدس فنزل الانبياء يشيعونه فصلى بهم الصبح الطبع بالمسجد الأقصى ثم ركب البراق الذي تركه مربوطا بحلقة الباب وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة وقد ذهب عنه كل كرب وغم وحزن وعاد أكثر ثقة وطمأنينة فقد رأى بأم عينيه ما كان تلقاه وحيا وليس من رأى كمن سمع جلس في المسجد الحرام وهو لا يدري كيف سيقابل قريش بهذا النبأ العظيم فما زال جالفا حتى مر به أبو جهل فسأله مستهزئا هل استفدت الليلة؟ هل استفدت الليلة شيئا يا محمد؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم اسري بي الليلة إلى بيت المقدس قال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا اسري بك في هذه الليلة ثم عثت من ليلتك قال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا. النعم قال أبو جهل أخبر قومك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافقا نعم فقال أبو جهل يا معشر بني كعب بن رؤي فلموا فاقبلوا عليك فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فما بين مصدق ومكذب وواضع يده على رأسه استعظاما للخبر وتعجبا منه ثبت من ثبت عن بينه وارتد من ارتد عن بينه جاء عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش فاسألني عن مسرأي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت كربا ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به فرفعه الله الي أنظر إليه عيانا ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به وأخبرهم عن عير لهم ومتى وصولها وصدق في ذلك ومع هذا ما زادهم إلا عنادا وتكذيبا عباد الله لقد كان الإسراء محنه قاسيه للمؤمنين واختبارا لصلابة ايمانهم وثباتهم على عقيدتهم لم يكن للعرب عهد بمثل هذه الخوارق ولا الفت نفوسهم سماع مثل هذه المعجزات التي تخالف ما تعودت نفوسهم من المحسوسات والماديات إنهم يذهبون شهرا ويعودون شهرا في رحله الشام فكيف يذهب محمد ويرجع في ليلة واحدة بل في جزء من الليلة أخذ الشك يتسرب حتى إلى نفوس المؤمنين وأن خبر السماء لأفون على نفوسهم من ذلك لأن الذي يأتي بخبر السماء ملك من أهل السماء وأهل السماء يقدرون على ما لا يقدر عليه أهل الأرض ولهذا قالوا هذا والله الأمر البين. والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مذبرةً وشهراً مقبلة ففيذهب محمد ويرجع في ليلة واحدة لذلك قال أهل العلم لم يكن الإسراء والمعراج مجرد حادثة من الخوارق اجراها الله لنبيه لتكون دليلاً على صدق في ادعاه من النبوة فإن صدقه صلى الله عليه وسلم قد دعا قبل هذا ولا يحتاج إلى دليل ولكن الإسراء اشتمل على دروس وعبر أهمها أولا اثبات القدرة الإلهية وأنه لا يستعصي على قدرته شيء لهذا قال سبحان الذي أثرى بعبده ليلا أي تنزه عن كل نقص وعن كل عيش قدرة لا يقف أمامها حدود ولا تعطل سيرها سدود إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ثانيا هذه الرساله عامه لجميع الامم فلقد وصل بيت المقدس وصلى فيه ثم امنت فيه الانبياء وهو مهبط رسالاتهم ووحيهم ولم يكن الاجتماع فيه لمجرد الاستماع به وانما كان للاقرار بنبوته وتفوقه عليهم في المكانه وعلو قدره ومكانته عند ربه وصلاته بهم اعترافاً منهم بحقه ودعوه لأممهم بطاعته والاقتداء به وإن تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام دليل على أن أهل القبلتين لا بد لهم من اتباع قبلته ثالثاً الإسراء دليل على أن الأرض كلها دولة إسلامية وأن الدولة الإسلامية ليس لها حدود تنتهي عنده فنبي الإسلام ولد في مكة وأسري به إلى بيت المقدس وهاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه إلى الحبشة فالارض لله يورثها من يشاء من عباده قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين ثم ذهابه إلى بيت المقدس وهو واقع في نطاق الإمبراطورية الرومانية إشارة إلى زوال تلك الإمبراطورية وضمها إلى رفعة الدولة الإسلامية ولقد تحقق ذلك مستاق قوله سبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مرت أعوام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه واليوم نساء فرايه يتلفعن بالاثر وفي بيت لحم قاصرات وقصر ايا عمر الفاروق هل لك عوده فان جيوش الروم تلغي وتزبد جيوشك في البلقان شدوا فروجهم ونحن في بيوتنا نلهو ونلعب اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 عباد الله رجب شهر من الاشهر الحرم الاربعه وهي ثلاثه متصله ذو القعده وذو الحجه والمحرم وواحد فرد هو شهر رجب وسميت هذه الاشهر حرما على اقوال فقيل لعظم حرمتها وحرمه الذنب فيها وقيل سميت حرما لتحريم القتال فيها وكان ذلك معروفا في الجاهليه وقيل أن سبب التحريم لأجل التمكن من الحج والعمرة فيأمن الحجاج على انفسهم ذهابا وعودة مما يجب أن يعلم أنه أن رجب شهر كسائر الشهور, الشهور يستحب فيه من الأعمال الصالحة ما يستحب في غيره من الشهور بلا تميز عن سائر الشهور ولقد انتشرت بدع كثيرة كان لا بد من التنبيه عليها منها صلاة الرغائب وهي صلاة يصليها المبتدعة في أول خميس من شهر رجب بين المغرب والعشاء يصلون سنتي عشرة رتعة ما أنزل الله بها من سلطان قال الحافظ العراقي وغيره حديثها موضوع لا اصل له ثانيها صلاة ليلة المعراج وإحياؤها والاحتفال بها قلنا صلاة قلنا ليلة الاسراء والمعراج ليلة غير معروفة لم يعرفها الصحابة فكيف يعرفها من بعدهم يحيونها في ليلة السابع والعشرين مبتدعين ومغيرين في دين الله وليلة المعراج لم يعرف لها وقت معين ثالثا تخصيص بعض الأيام بالقيام أو العمره كالعمرة الرجبية أو غيرها هذا أمر لم ينزل الله به سلطانا ولا دليل ولا دليل على ذلك. من تشرى بين الناس في جوالاتهم وفي رسائلهم التهنئة بدخول شهر رجب بقولهم اللهم بارك لنا رأس رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال أهل العلم هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف بل انكره بعض اهل العلم بل أنكره بعض أهل العلم. فعليكم عباد الله لسنه نبيكم وسنه الخلفاء المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجذ ولقد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فاحذروا من البدع رعاكم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع هؤلاء في بدعهم الا لجهلهم بما أنزل الله تبارك وتعالى والجهل يدفع بالعلم تتعلموا بارك الله فيكم أمور دينكم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أقم على منجهاد وقمع على أهل الشرك والزيج والفساد والعناد اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك اللهم حجر أقصان من أيدي اليهود ورد العراق لنا ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اخرج الكفرة الصليبيين من بلاد المسلمين اذله صاغرين اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه اللهم عليك بهم وبمن ولاهم يا رب العالمين اللهم اشد وطاتك على امرك واعوانها اللهم اشد وطاتك على اليهود والغاصبين والشيوعيين والمنافقين يا قيوم السماوات والأراضي اللهم فك أفرانا في كوبا وفي كل مكان هيئ لهم من أمرهم رشدا وهيئ لهم من أمرهم مرفقا. وثبتهم على طاعتك يا رب العالمين آمنا في أوطاننا أصلح أمتنا أولاك امورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فحينا مسلمين وتوفنا مسلمين لا خزايا ولا مستونين اللهم لا تآخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النطير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنساء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم